إذا ما قال لي ربي أما تستحيي تتعطيني وتوثب الذنب عن خلقي وبالعصيان تغفريني إذا ما قال لي ربي أما تستحيي تتعطيني وتوثب الذنب عن خلقي وبالعصيان فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني قتل للنفس بالآمال من حين إلى حيني وأنت ما وراء الموت ماذا بعد تكسيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأسيني ليس الموت يأسيني وجاءت ذكرة الموت الشديده من فيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من أنت يسديني سأؤثر من الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في دنيي؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وحميم وظل من يحموم لا بارض ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا نتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أو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 لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم يوم الدين In my name وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ لا لَا I come here with من جازية المقيمة المديرة لا رعاية فيها حرمه دم ولا مال وعرض، لترفع هذا الإنسان لتحاطله لتقول له أنسى الانسان. نزل القرآن المسير والعظم سونو يا طول منى على عروضك بل آل الذي تدور من ي غيره خصومه وقصار المليء المثيب والضير لعرج من الدنيا قليل النبي يربي الانسان على الارتقاء فوق هذه الامور ليعينه انه بعد خمسين وأعز من اشتغال كواب فأنت قدر بين يدي ربك مسؤول آيات كلمات من سورة الوافعة هذه السورة التي دخل في كتاب ربكنا من سورة الرحمن وشورة الحديث آيات عدد وستون آية قصيرة قليلة في مسلاحة عظيمة في سمعة من ترضى على آياتها وفهل من ماليها وفهل من مرادها ترتيبها هي السورة الثالثة والخمسون في إباه ربها بعد كلام في مطلعها عن قيام القيامة الوصوع وستدفل الارض وتسمير جمال وجمع الله سوى عشر جمع سلام بعد ذلك من اللحظة المالكة فهؤلاء من المقربين وهؤلاء أحد يحل اليمين يأخذون كنبه بأيمانها والصدق الثالث ضغطناه الشمال نعوذ لله ارقى اصحاء الذين اذا ارق عليهم لونهم واصهار اللون للائم لسببها قولهم مما يكون من بحث البحث من بحث اللون يا عباد الله لو ان لا اله الا انت سمعت لكان اللون راحه كل حي لكن, لكن لا اله كما مالكنا مردنا وبعد المعثل افعل عن كل شيء هل الذي تحتاج لان في كماليا الذي ينبغي ان ينتشر بين الناس يوما مضيقون غطلتها تذكرهم بأنهم يبعثون وهم المسلمون المؤمنون لكنهم عن غاضلون? او غاضلون? غاضلون او غاضلون انهم يبحثون? وبعد البحث سؤالا وكتاب? واصحاب الشمال يا اصحاب الشمال هل تعرف احوالكم? هل تعرف مصيرهم? هل قرات في كتاب ربك الذي علىه من نور والابهر وأصحاب شمالنا الشمال في سموه وحميم، شديد يخمل المسام مسام جلد من ذلك العذاب الذي ذاك منه المؤمنون Now فالمحسن ماله الى الجنه والمسئول الذي لا يتداوى نفسه ويموت على ذلك معلق نفسه للنار لعذاب الله عز وجل انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا فردا من الليل ما يهجعون يتفكر انه يطرد معنى قليل من قبله. ويقوم عالياً لا يملك شرطان على حدثا خليل يدي ربه. يسأل. انهم كانوا قبل ذلك محسين كانوا. من الليل ما يهجعون ومن اسعارهم يستغفرون. وبالأموال الاسلام والمحور وأولاك إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يعبدون السنة يحبون لأجرحة يولون لأجرحة يعادون ويقتلون لأجرحة إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يفرون على المرث العظيم على الزمد الكبير على اختراف المحرمات إذا قلنا اخترافه أن موضوع وطالب بين يزع والذيب جزءاً أصر على ذنبه واضغاؤه على ذنبه كبيراً وإذا كان الذنب صغيرا فلا صغير ذنب عن ولا كبيره لها استغفار وكانوا يصومون على الالف العظيم وكان أعظم الاسباب في فسادهم وفي يكونوا من اصحاب الشمال وكانوا يكونون اجلى مثلى وكنا ترابا وعظاما الا لتدعوذون الاولون هم كثروا في البعث بلسانكم ومن من يكذب البعث بعمله واذا اعترف به بلسانه يقول ايمانك لوضعك بعد الموت ونسأل وحاله وعمله وفعله بل وكلامه من لا يظلوا انهما جمعتم بعد النوم ومن معفل معفل معفل عشر وفراث وفراث وفراث وتطارع من عمله يكزف انه يولا عمله يكزف اهلا يمزل مرض لباعه لعلها تربعنا لعلها تفيقنا من قفلتنا لأننا نتدكسر من جديد أننا نبعث أننا بعد الصوت والقضي نوفقون بين عيزة الناس ويقول الإنسان أجل ما نبقل الزوف أخرى خلقه من من وقاره على ما يفي من جري او الانسان هذا الذي يظهر ويظلم ويغطي ويرى ويخاف ما ويقاتل لا يخاف لا الانسان اننا خلقناه من حادث ولم يكن شيئا عند أحمد بلاد الجليل من نبينا صلى الله عن رسوله بطق في يده أعدده الله ثم وجر أصبعه في ذلك وقال يقول الله أن لا يعتزني ابن هذا وقد من نفر هذا من ما إذنه وقبل ذلك من لا شيء من اتى على الامكان من الدائره لم يكن شيئا مذكورا حول جهنم مجدية الكل يدعو على مصبتينه عند الملك فوربك لنحشرنهم والسياطين ثم نحضر حول جهنم مجدية ثم نبتعن لكل شيء أجيهم أسد على الوحيدة أيضاً حوالي أين الذي رأوا الله بأرض ما على جمالهم وأراضهم ما الأزبعون من كل شيء أجد أين هم على رحمة الإبليا لهذا لم تمنع نفسك من الموت يا قوي لهذا لم تمنع نفسك من البعث يا من تعملت أجلك قريب ثم لن تغلل كل شيئا أنهم على الوحمرين ثم لنحن نعلم بالذين هم في أولادنا الصرية وترد منكم ملا الكل يجب ويقر عليها كان حسن المرضية ثم الذي الله تعالنا منهم. ثم نذكر الذي فيها لتجمع هذا, هذا المال الذي نطبع في ذاته. ويجمعك على و والاعتذار وضرب لنا مثلا ولدي خلق قال من يحيي العظام وهي غنيل قل يحييها الذي انشاها أول مره وهو بكل قلب عليم ونطق في الصور فالى عم يزهدك وجوده المصريين بعد ان عاد خلقه الذي انشاء مخوفة الله قال يا ويحيا فإنهم جميع لدينا محضرون لا بلى قادرين على ان نسوء إلى الأنسان يريد الانسان يصر لشثة إسلامه لأنه يبعث يريد الإنسان ليرجل على منابه يبعث أنه قدل يحتل على قلال وقدل يروح قلالاً ويعزل قلال بل يريد الإنسان أنه يوقف لأن الله يجمعه ويبعث ليرجل على أيان يوم القيام فإذا بيق المصر الشمس والقمر يقول الإنسان الذي لا يزعى إليا في بعض خلق الله كالشمس والقمر أين يقوم كلا يوم تزلزل فيه الجبال ينسفوا الانسان يومئذ بما قدم واخطا الخلائق في السماوات والارض لا تروح ما لي حدث فتقف بينه زيلا يثبت لقد احصا الله, الله عدهم وكل ويسقط يوم القيامه يوم تقوم الساعة تتبعها ورجت الصخور يوما جثه الله لا تضيع يقول الا لمرد دون الحاكره اي لا كل عظامك واكله الله يقيم في فإنما هي زجره ونفحة المخصور فإذا هم بالدعاء اتنوعون على أرض المحشر اذنبعوا يا عباد الله ضياءهم اذنبعهم للمعت بألسلتهم وكانوا يقولون إذا مذنبا ومسكت راضا وإضارا إنا لم نبعوتون كار من البحث بألسلتهم على الكثير والأمام تعافيه وتقاطله عن كونه بعد قليل يبعث لا يسأل يسأل يسأل مين يدك ربك عن أعمالك عن أخوالك عن أخلاقك عن أفعالك يسأل على جمعك كما جمع عشاه الأول مرح إلى الإخطار يوم معلوم فمقربون بلا حساب ولا عذاب واصحاب يمين يناقشون ثم يغفر الله له ويرتون كتبهم بأيمانه واصحاب الشباب نعوذ بالله من مصير هم من لكم أن يحطان يوجد مكذبون لكن من الشجر شجرة طلعها كانه رؤوس الشياطين شكلها عذاب بعود بالله من عذابه للآكلون من شجر من الزقون فآللون من الحجون فشاربون عليه من المعلمين ما يشمله فشاربون أغلق الأمين من أن ينوز لا يخرج منها النار ونادوا يا فالك ليظهر عليك يا ربك خالد لكم باكتون قالوا أصدقا صدمت عليك الشعوات لهم وكذلكم فَإِنَّهُ أَوْلَى بِكُمْ فِيهَا وَلَنْ عباد الله فذلك جميلًا راضون عن حالهم الدنيا بموتهم يلقط به العمل والمخالفات التي تضر بمذاهب كل وحش ومصراعه والاصول في التكفير. يرضى الله ان يكون في الدنيا ولا في الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وصلاه المسلمين وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على زوجه واحمده بنفسه ونحن نبشه ونسان أجاب نهجه إلى يوضيك منه بعد أيها المسلمون إذا تكرتون أن الزوت الأقصر لأحدنا للشراح أعلى وأنه في, الضبط في, الضبط في, الضبط في الضبط ويمده نذيرا أو شابا او صبيا او طفلا او صقيرا ويمده رجلا كان او امراه صحيحا كان او مقيما كان او نتابع اذا ايقنت ان الموت اقرب لاحدها من شراك فاعد للسفر هذا واعد للسؤال ثوابا وكن عبد الله مسلما لربك عز وجل تتعامل في الاسلام مع القريب والبعيد مع الحبيب ومع البغيض مع الصديق ومع العدو تتعامل معهم بشرع الله الذي أي انك بأنك دمعت من بين يدي بعد جواره، لا يُعابك بمن آمن وأيقن بأنه غيره وأنه مدعو من بعد الموت أن يضيع الأجرة لأجل الدنيا، أن يعاني لأجل الدنيا، أن يتدابر مع إخوانه. لأجل الدنيا جاء الإسلام كما ذكرت لكم وأحوالهم فدفاعها الجاهلية المقيدة المغيرة على آلة الجاهلية تطل من كبير مراسها بين المسلمين بين المسلمين الجاهلية مقيدة تغيظة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 ولا تباغضوا ولا تناثروا لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يخطب المسلم على عقبه ابيه كونوا عباد الله الاحوال كل المسلم على المسلم حرام دقه وماله وعرضه ان نسي هو انه يبعث فذكر نفسك أنت لا تضيع لا تضيع لا تضيع لا من الدنيا الفلح الفلح من تضيع لا بعد قليل تضيع لا ويبعد لا تضيع لا تضيع لا تضيع لا تضيع لا تضيع لا تضيع لا تضيع لا تضيع لا فيه ايقاظ واحكام لقلوبنا وفي الاعراض عن سماوات لقلوبنا وتضييع لدنيانا ولاخرتنا ارتدوا وابنكم يا عباد الله عوضوا الجميع الى كتاب ربكم وطفوا مع اواخر المصحف طفوا مع دينه الذي ربا بها رب العالمين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وتعامل مع القرآن تعامل من يذكر حال قراءته ونظره في المصحف؟ أن هذا الكلام أنزل لي لأبد أنزله الله لي كمصفل أنزله الله لنقرأنا فيه لنفهم لنتدفع لنعمل فينا فيه أدركوا أنفسكم يا عباد الله أدركوا أنفسكم لا تريعوا الأخوة الدنيا إلى قيمة الأمثل ولا وزن لها ولو كانت تزير عند الله جناح بأوله لا تقع كاترا منها شربة باتنا يا عبد الله أنت مختبى أنت مختبر وثمرة اتهاب لك بل إلهي يا لا يمتعك يا عبد الله ان تسير مع الناس كيف اتفق لا يمتسكتنا أن تقول يا رب إلهي كلماتي وفزلت أخلاقي لان ما تفزلت أخلاقي بأن أعضل الذي لن ينبأ بما يحقق جنونا وإن رادينا الذي يرمى ان لا تجر وازرك وزرك تكون خلافه كما يحسنون أنت بنفسك أن أنت انت أنت موقوف رحدك عن وزر الله وان ان كل شيء ما باء و ان سوف يرى ثم يجازى الجزاء الاخر اسمع واننا الى ربنا لمنكتم الفراجع الى الله فذكر ان ذكر اه كثير المضار الى الله لا اله الا ولا اله الا حلال. لا التراجع من الله موضوع بين يدي الله فأعد لتلك الساعه عدتا أسأل الله أن ينفعنا في القرآن العظيم وأن يجعلنا لنا اهل القرآن الذين هم أهل الله وأخراف قصره الله أخبرنا في مهلا وكذب عمس جهاتنا وتوفينا مع الأبرار ونجعل الحياة يا في <تصفيق> كل قاضي اللهم لك الشكر يا من كل شر الله يطهرنا من كل اللهم لا تجعل مصري اللهم لا تجعل And, uh, what what. بالامال من حين إلى لي وانسى ما وراء الموت ماذا بعدت سكنيني كاني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتي وجاءت ذكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيسديني سأذهل من الذي قد في دنيا ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما طرقت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء فيه قاف وياسيني ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجن والديني ألم أسمع مناد الموت يدعوني يناديني فيا من يناديني يا رب معبد رب أدخل في موازيني، وخذ أن سأرجع من بسم الله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمين وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَصَرَرْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرق الهيم هذا نزلهم يوم الدين